بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 وَالسَّم أَبَنَنهَا بِأَيدون وَإِن لَ سِعون وَالْأَرضَ فَرَشْنهَا فَنِعمَّ الماهِدُ وَمِنْ كُلِّ شيءَيْئِد خَلَقنَا زَوجَيين لعََّكُمْ تَذََّّرُون فَفرُِّون إلَى اللهَّهِ إِ لَكُمْ مِنهُ نَذير مُبين وَلَا تَجعَوا مَعَ اللَّهِ إلَهَدْ آآخَرَ إِ لَكُمْ مِنهُ نَذير مُبين كَذٰلِكَ مَآ اَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٱتَّوَصَّو به ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ ءَامَنَ